بكت الديار بكت الديار بكت الديار في القدر أين بيوت المسلمين أين وجودهم أين رجالهم أين نساؤهم شردوهم وقتلوهم تغير أسماء البلاد ورسمها ويشتط في أقواله ويعاضلوا يداس حما الأقصى وفي رحابته بكى اهل مقتول وعربد قاتلو شباب واطفال تراق دماءهم وقد اخليت ممن تحب المنازل وكيف تعيش الامن دار وربها يغادرها بالعس واللص داخل اسائلكم عني وعنكم وما دار سؤالي بان العيب في من نسائله اذا عاث في الارض الفساد واهله فلا عجب ان زعزعتها القلاقل الستم ترون الشحله والقتلى لم يزل دليلا على ان اليهود الاراذل سلامهم الارهاب صاغت مولده على ساحه الاقصى الشريف قلابل بكى الديانا بكى الديانا بكى الديانا Bakati الديار Bakati Dia Warati la Kandu, Bakati Dya Wal O desso abakana wan wani fampu بكت الديا والقدس ابكاها هوا وانفاق مسرا النبي غدا يرق مقلتي بكت الديا وتهز قلبي نحوه الاشواق بكت الديا مسرا النبي غدا سليم بكت الديار والنصحابك انهم ابواق بكت الديار بكت الديار وضاعت العهدا بكت الديار والقدس ابكاها حونا ونفاق بكى الديا بكى الديا لا حدا بكى الديا القدس ابكا علوا ونيب دعواتك كيف فديتك انني, إنني لرياضك وناؤك bakke ya mulsu na tabke ya mulsu na tabke ya يا قدس لا تبكي فزيتك انني انني يا قدس لا أحفاد صيون تدنس قدسنا والمسلمون والمسلمون ينقهم للطراق يا قدس لا تبكي يا قدس لا تبكي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 حتى يطلق طوميا الشافو <تصفيق> حتى يطلق طوميا الشافو